له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى يعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسه وهو علام الغيوب هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذا انتم اجننه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين واصلي واسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله و لي صالحين فنعمه المولى ونعمه النصير وشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيوه وخليله ارسله رحمه للعالمين فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه فشسه الله عنا وعن امته خير ما جازى نبيا عن امته ثم ما بعد ايها الاحبه في الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مسجده فَدَخَلَ وَفْدٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ الْيَمَنِ اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدِ اسْتَبْشَرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَفْواً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ الْيَمَنِ مَا تُسَمُّونَ هَذَا وَأَشَارَ إِلَى السَّحَابِ مَا تُسَمُّونَ هَذَا عِنْدَكُمْ قَالُوا نُسَمِّيهِ الْعَنَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنَانَ السَّمَاءِ نسميه العنان يا رسول الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال فتح المجال لهم ليسالوه فسال سائلهم فقال يا رسول الله اين كان الله قبل ان يخلق السماوات والارض وفي روايه اين كان ربنا قبل ان يخلق السماوات والارض فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء كان عرشه على الماء الماء كلمة عظيمة ونعمة عظيمة وجند من جنود الله عظيم كان قبل خلق الإنسان قبل خلق الملائكة قبل خلق الجان قبل خلق السماوات قبل خلق الأرض قبل خلق اللوح قبل خلق القلم كان الماء موجودا كان الله خلقه ولا شيء معه وكان عرشه على الماء ثم خلق الله القلم واربع هي اول خلق الله عرش الله الماء القلم اللوح المحفوظ هذه الاربع هي اول الخلق وكان عرشه على الماء ايهما الاول العرش او الماء لم يرد في ذلك بيان لكن الماء مختلف باختلاف مكانه باختلاف زمانه باختلاف باختلاف حاله باختلاف المهمه التي ارسل من اجلها وله احوال فقد يكون الماء سائلا شرابا سائغا وقد يكون الماء حجرا متجمدا وقد يكون الماء هواء قد يكون الماء نازلا من السماء وقد يكون الماء خارجا من الارض وقد يكون الماء سابحا بين السماء والارض الماء له شان عظيم فيه بركه عظيمه لو تحدثنا عمرنا كله عن الماء لن انتهى العمر ومن انتهت خصائصه ولا فضائله ولا بركاته لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل المطر كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نزل المطر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن رأسه وفي رواية عن بعض جسده واستقبل المطر وقال هذا ماء مبارك حديث العهد بربه استقبله وقال باشر بشرته وهو النبي المبارك لأن هذا الماء مبارك حديث عهدٍ بربه نزل المطر وابن عباس رضي الله عنه داخل بيته فقال لبعض طلابه خذ رحلي وفراشي أخرجهم إلى الماء أخرجهم إلى هذا الماء المبارك فيتبارك الرحل ويتبارك الفراش ويتبارك الفراش نزل المطر وسعيد بن المسيب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس فخرج الى برهة المسجد وكشف عن ظهره واستقبل الماء بظهره واخر من السلف كان اذا نزل الماء خرج ووقف تحت المطر حتى تتبلل ملابسه رجاء بركه هذا الماء ما مبارك بنص القران انزل من السماء ماء مباركا مباركان يطهر من الجنابه ويطهر من الحدث ويذهب رجس الشيطان ومسه وكذلك يعالج من العين والسحر والحسد وغير ذلك من الامراض ومن جميع الامراض اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ولما خلق الله الارض وخلق السماء كانت رطقا لا قطرة ماء في السماء ولا قطرة ماء في الارض اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رطقا كانت يابسة ثاني لا قطره ماء في هذه ولا هذه ففتقناهما فتقنا الارض وفتقنا السماء فنزل الماء من السماء وخرج الماء من الارض اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاع لكم ولانعامكم الماء تنظر اليه فترى الرحمه تتجلى في هذا الماء في حملي وسوقه كما قال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء هذا الماء يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي هذا الماء تسوقه الرياح الى الارض الجرز كما قال تعالى اولم يروا يروا ان نسق الماء الى الارض الجرز يسقه الله برحمته ينزله الله برحمته يسقي منه انعاما واناثا كثيرا الارض تفرح اذا نزل الماء عليها اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج يا ايها الناس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 حامض وهذا مالح وهذا مر وهذا ابيض وهذا اسود وهذا اصفر والماء واحد والطعم مختلف والشكل مختلف صنع الله الذي اتقن كل شيء والانسان مما خلق والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خُلِقَ مِمَاء خُلِقَ مِمَاء دَافِق وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَافِق لَمَا وَصَلَ إِلَى الْبَوَيْضَة وَلَمَا حَصَلَ حَمْلٌ دَافِق مِنْ أَيْنَ خَرَج يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُلْبِ وَالتَّرَائِب مَنْ أَوْدَعَهُ فِي الصُلْبِ وَالتَّرَائِب إِنَّهُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمَاءُ الدَّافِقُ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ وَتَرَائِبِ الْمَرْأَةِ وَمَاءٌ دَافِقٌ مِنَ الْأَنْعَامِ وما عندهافق من البهائم وما عندهافق من الوحوش الماء هو الماء والنتيجه مختلفه ذا كماء خرج منه وحش وذا كماء خرج منه جمل وذا كماء خرج منه بقر وذا كماء خرجت منه شات وذا كماء خرج منه بشر سوي والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الماء قطرة منه نشأت منها وقطر منه عشت بها وقطر منه أكلت منها وقطر اغتسلت بها ولولا قطرات الماء المتجددة بأنواعها لما كانت لك حياة وجعلنا من الماء كل شيء حي منه تشربون ومنه تأكلون وبه حياتكم وايضا به مماتكم الماء البحر والنهر والعيون الجارية والسهل والجبل كلها مياه مختلفة البحر ملح وجاج والنهر عذب فرات سائغ شرابه والعيون مختلفة عين حارة وعين باردة عين مالحة وعين حلوة عين رقيقة وعين غليظة عين قريبة وعين بعيدة وفي جوف الارض انهار تجري من تحت الارض عيون وفوق الارض انهار تجري فمن اجراها واطراف الارض ماء متجمد قطبي الارض وفوق الارض بخار الماء ويحيط بالارض الماء وذلول زي الارض والزياده ماء وَذُلُزِيكَ أَنْتَ وَزيَادَ ما وفَوْقَكَ يَجْرِي المَاءُ وَتَحْتَكَ يَجْرِي المَاءُ وَعَنْ يَمِينِكَ ما وَعَنْ شِمَالِكَ ما فَمَنْ خَلَقَ المَاءَ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ خُلِقْتَ أَنْتَ إِلَّا المَاءَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتُمُ المَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ المزن راينها وصعدنا على جبال عاليه ودخلنا في المزن سحب ولم نجد ماء بخار هواء اذهب الى ابها وشوف اذهب الى المناطق المرتفعه ترى السحب من تحتك هل تستطيع تشرب منها لكن من ذلك الهواء نزل ماءا عذبا فراتا سائغ شرب سبحان الله الحجر الصم يتشقق فيخرج منه الماء فمن شقه ومن اخرج الماء منه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوا وان من الحجاره لما يشقق فيخرج منه الماء سبحان الله كيف تشقق ومن اين وصل فيه الماء وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ حَجَرَ أَصَمَّ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا حَجَرَ يُحْمَلُ عَلَى جَمَلٍ وَلَيْسَ فِي قَطْرَةِ مَاءٍ وَإِذَا وُضِعَ عَلَى الْأَرْضِ تَفَجَّرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا مِنَ الْمَاءِ مِنْ أَيْنَ جَاءَ الْمَاءُ أضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه نتاع عشرة عينا وإن منها لما يتفجر منه الأنهار إذا بلا كينيا حيث تفجر نهر النيل وانظر مصدر النيل حجارة جبال تتفجر بالأنهار بالماء إذا بلا تركيا وانظر الى الانهار التي تفجرت من الجبال اذهب الى المناطق الجبليه التي تفجرت الانهار من جبالها عيون منها ما يضخ ضخا ومنها ما يجري جريانا وكنت في المغرب في منطقتين متقاربتين هنا عين حاره يخرج منها ما درجه حراره مرتفعه جدا وهنا عين بارده يخرج منها ما شديد البروده فلا بروده هذا اطفات حراره هذا ولا حراره هذا خففت بروده هذا في علوم هذا انه الله ومن المياه ايضا المياه الغازيه تاتي معها غاز من عند الله عز وجل والمياه الكبريتيه والمياه الناريه الغاز والمياه النفطيه نفط وغير ذلك من انواع المياه والسوائل التي منها ما هو نار ومنها ما يطفي النار سبحان الله اذا الماء حديث عهد بربي وهذه تدل على انه مبارك انزل من السماء ماء مباركا انزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد هنا نقف قليلا مع البركه ما هي البركه البركه لغه الزياده والنماء طيب الماء المبارك هل هو في بركه واحده او بركات ولو انهم امنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الماء ينزل واذا بهذا الماء اذا وصل الى الارض كساها خضره فكان منظرا جميلا وكان عشبا جميلا تاكله الانعام فتسمن وكان ايضا فيه نبات من اصناف شتى هذا من بركه الماء من بركته انه يذهب الحدث والخبث وكلاهما من رزس الشيطان فاذا اغتسلت احبك الله بسبب الماء ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وأنزل الله يوم بدر على الصحابة الكرام ماء ليطهرهم به ويذهب عنهم رجس الشيطان ويذبت به الأقدام الماء مبارك للمؤمنين ولذلك عند الإفطار يسن أن تفطر بتمارات فإن لم تجد فالماء حسوات من الماء الماء معنا في الدنيا ومعنا في الاخره اكبر هديه تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ عفوا تقدم له في الاخره في المحشر الماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم المورود ماؤه ابيض من اللبن وابرد من الثلج واحلى من العسل وكيزانه على عدد نجوم السماء من اين جاء هذا الماء من الكوثر وما هو الكوثر نهر في الجنه اين مصدره من تحت عرش الرحمن جل جلاله اذا هذا الماء شيء عظيم كيف لا يكون مباركا وكان عرش على الماء كيف لا يكون مباركا ورحمة الله تسوقه كيف لا يكون مباركا وهو جندي من جنود الله لا يعصي الله ابدا ما امره نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنه الا 50 عام ولم يزدهم دعاؤه الا فرارا حتى جاءه الخبر يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن وما يعلم جنود ربك الا هو واراد الله سبحانه وتعالى ان يكون اول جندي يقاتل في سبيل الله الماء اول محصد للكفره اول هلاك للكفره على يد المائين السماي والارضي نادى نوح ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر التقى الماء ماء السماء وماء الأرض التقى يا على أمر قد, قد قدره الله في وقت قد, قد قدره الله علم الله قدر ما نزل من السماء وعلم قدر ما أخرجت الأرض فَقَالَ اللَّهُ لِلْأَرْضِ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَقِفِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَيَبَسَتِ الْيَابِسَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَاءُ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى قَوْمِ نُوحٍ بَلْ بَقِيَ جُنْدًا مُسَخَّرًا نُصْرَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَهْلَاكًا لِلْكَافِرِينَ بعد نوح يبعث الله عز وجل هدن لقوم وما كذ فيهم ما شاء الله وما امن معه الا قليل وعند اذن عذبهم الله بالقحط السماء لا تمطر والنبات لا لم يوجد نبات خلاص يبسه الارض قحطوا سبع سنوات حتى اخذ يسقون وقال من قال منهم ان جاءنا المطر عن طريقك يا يهود امننا بك ولم يؤمنوا على كل حال فراد الله عز وجل هلاكهم بما يحبون فلما راوه عارضا مستقبلا اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بين الربيع الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ما الفرق بين الريح وبين المطر لا فرقه الريح تحمل المطر لكن الريحه ان زادت لا يمكن للمطر ان يتم من قوتها فيكون هواءا معها ولذلك الريح طغت مع قوم هود على الماء والماء طغى مع قوم نوح على الريح ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية زاد اندفاع الماء عن حده اما قومهودن اهلكناهم بالطاغيه الريح الذي زاد حدها على الماء فذهب الماء وادراج الرياح ولم يبقى عارض ممطرهم واصبحت ريحا عقيم لا تقع لا تذر من شيء اتت عليه الا جعلته رميم سبحان الله الماء في عمق الارض يرفعه الله اذا شاء ويغور به اذا شاء قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا نزل في الارض في اعماق الارض فمن ياتيكم بماء معين من يرفع لكم الماء حتى تصلوا اليه حفرا الله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين سبحانه وتعالى الماء ايضا يكون نعيمًا ويكون عذاب اهل الجنه يتنعمون بالماء واهل النار يعذبون بالماء اهل النار سقوا ماءا حميما فقطع امعاءهم واهل الجنه تجري من تحتها الانهار نهر من ماء غير آسن ونهر من خمر لم يتغير طعمه ونهر من لبن مصفا من لبنين لم يتغير طعمه ونهر من عسل مصفا اذا هذه الانهار الاربعه تجري من تحت كل الجنان وفي النار ما لكنه يشوي الوجوح بئس الشراب وساءت مرتفقه ماء حميمان فقد طع امعاءهم اعاذنا الله واياكم هذا المطر ايها الاحب ان توقف ولم ينزل نرجع الى الصلاه وهي صلاه الاستسقاء وصلوات للاستسقاء انواع هنا لك السقاون يقوم به الناس وهنالك السقاون تقوم به الحيوانات والدواب والحشرات خرج موسى عليه الصلاه والسلام ذات يوم يستقي بقومه فاذا النمل قد خرج يستسقي فقال لقومه ارجعوا فقد كفيتم فنزل المطر بسقا النمل ولكن ما الذي يمنع المطر من النزول الانسان بس الانسان فقط وفعل الانسان هو الذي يمنع نزول المطر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس يخرج موسى عليه الصلاه والسلام مره اخرى يستسقي ولا نمل يستسقي ولا حيوانات خرجت تستسقي خرج موسى ومن معه من بني اسرائيل فمد يديه يا رب اسقنا يا رب اسقنا ولم يستجب الله له ولم تنزل قطره وموسى يتكلم مع الله قال يا ربي اسقا كعبادك فلم تسقهم قال يا موسى ان عبدا من عبادي يجاهرني بالمعصيه خرج معكم فاين يخرج من بين ظهرانيكم اسقكم قال موسى ايها العبد المذنب المسرف الذي منع الناس القطر بسبب ذنبه اخرج من بين ظهريننا فانما منعنا القطر بسببك عرف العبد نفسه فطا اط رأسه وارسلها برقية من قلبه الى ربه ربي عصيتك ولا احد من عبادك يعلم واني اتوب اليك الان ولا احد يعلم اللهم لا تحرم الناس بسبب ذنبي فنزل المطر قال موسى يا رب ما خرج احد فقال الله يا موسى ان العبد الذي منعتكم القطر بسببه هو الذي سقيتكم الان بشفاعتي لَقَد تاب إلي فقبلت توبته يقول نوح عليه السلام لقومه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ارسل السماء عليكم مدرارا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 لكنهم صمٌ بكمون عمي فهم لا يعقلون كلما دعاهم ووعظهم وذكرهم استغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا فابوا المطره مطر الرحمه ابو غيث الرحمه ابو زياده المال الحلال ابو زياده الاولاد والنماء ابو الجنات التي تجري من تحت الانهار في الدنيا والاخره في الاخره واختاروا محاربه الله فشاء امر الله الى السماء والى الارض في وقت واحد ان تفتح ابواب السماء وعيون الارض فتحنا ابواب السماء بما انمنهر وفجرنا الارض عيوناً فجرنا الارض وكلمة فجرنا الارض تدل على ان هذه الارض ملآ بالماء في جوفها والنار في جوفها والماء والنار من حواليها ولا ليس بينها وبين ان تكون كتلة ناريه كلها الا امر الله ولا ايضا ان تغرق في الماء الا امر الله فمن الذي وقف البحر عند حده فلا يتجاوز لليابسه والبحر عند حده مع البحر فلا يطغى على البحر مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان لم ينتهي امر الماء بل جعل الله سبحانه وتعالى حركة الماء في البحر سبب لنقاء الماء لان الماء اذا كان راكدا فسد فجعل الموج يضرب في هذا البحر ولا يتوقف حتى يبقى ماء ان طهورا مباركا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا رسول الله اننا لنركب البحر وليس معنا من الماء الا قليل نشرب منه اف نتوضا بماء البحر قال نعم توضؤوا بماء البحر فانه الطهور ماؤه والحل ميتته حل ميتته لانه طهور يطهر كل شيء حتى الميت فالجراثيم والأوبئة والأمراض تشفى فيه ومن فوائد البحر أنه إذا اغتسلت به وأنت مريض بالعين زالت العين عنك وشفيت لأنه طهور ماء إذا اغتسلت بمائه ومعك أي حمى بإذن الله تزول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور ماء وكلمة الطهور ماء الطاهر في ذاته المطهر لغيره والطهور تعني الشفاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عيادته للمرضى لا باس طهور ان شاء الله اما العيون التي فجرها الله في الارض ذكم عين قال الله سبحانه وتعالى عن الارض اخرج منها ماءها ومرعاها هذا اجمال هذا الماء الذي خرج منها على احوال منه ما خرج من عيون الارض في جوف الارض وهذا تسمى العيون الجوفيه ومنه ما خرج على سطح الارض ومنه ما خرج من الجبال وهذا الذي يكون الانهار والاوديه ومنها من الماء ما نزل من السماء فسالت اوديه بسببه فاحتمل السيل زبد الرابيه اذا هذه المياه تختلف بركتها بركتها على حسب موقعها وابرك ماء خرج من الارض ما ايش زمزم وما زمزم يختلف عن سائر المياه لماذا لان كل عيون الارض إنما خرجت بحفر البشر أن يحفر في الأرض عينا ثم يخرج الماء إلا زمزم فزمزم لم يكن بئرا محفورة بل كان عينا من الماء تفجرت على سطح الأرض أول ما خرج زمزم خرج على سطح الأرض وقال بسبب ضربة للأرض من جبريل عليه السلام إذن البئر الوحيدة والعين الوحيدة التي فجرها أكرم مخلوق في السماء وهو جبريل عليه السلام إذن كيف لا يكون مباركاً والحافر له جبريل والذي حفر له إبراهيم وإسماعيل بعد ذلك ثم مباركاً حجاج وعمار بيت الله الحرام وكيف لا يكون مباركا وهو جوار ابرك بقعه على وجه الارض انه اول بيت وضع للناس والذي بفك كمل مباركا اذا اذا كان الماء اصلا مباركا وخرج من بقعه مباركه وهذه البقعه لم يبقى لم يبق نبي الا زارها ولا يبقى باذن الله عز وجل ايضا من الصالحين احد الا زارها او توجه اليها من هذه الام ففيها من البركات ما الله بي عليم لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء ما زمزم ماء مبارك طعام وطعم وشفاء سقم نتي كلمه طعام وطعم ونذهب الى ابي ذر الغفاري رضي الله عنه في بدايه وهو يقص حديث بدايه اسلامي فيقول ابو ذر رضي الله عنه كان لي صنم وكنت احبه فشاء ذئب فبال على صنمي فغسلته وطيبته وعلقت سيفا عليه وقلت يا صنم ان جاءك ثعلب مره ثانيه ليبول عليك فاضربه بهذا السيف قال فذهبت فجاء الثعلب فبال على الصنم والسيف قال فوجدت بول الثعلب يتساقط يتقاطر من الصنم على السيف فاخذت السيف وضربت الصنم وهجوت به قصيده من الشعر يقول فيها عرب يبول الثعلبان براسي لقد ذل من بالت عليه الثعالب قال ثم سالت الناس فاخبروني عن النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت الى مكه وعدلا اعرف محمدا ودخلت المسجد الحرام واختبأت وانا ابحث عنه لعلني اعرفه بين الناس فجلست شهرا كاملا في المسجد الحرام لا طعام لي ولا شراب الا زمزم حتى سمنت هو شرابه هو طعامه هو دوائه وما اجتمعت ثلاث في واحد الا فيما زمزم طعام شراب دواء سبحان الله ماء مبارك وهو اقدم ما خرج من الارض حسب علمي الى حد ساعه ما زال موجود من عهد ابراهيم عليه السلام والى الان ما زال موجود وهناك عيون كثيره نبضت وانتهت كانت موجوده وانتهت عين زبيده وعين فلانه وعين فلانه وعيون وآبار ويابوسات وانتهت نها انتهى ما فيها من الماء الا زمزم تقوم الساعه وزمزم موجود ده نومه مبارك والمبارك من الزياده فهو يزيد ولا ينقص ولو اجتمع العالم كله سبعة مليار نسم واصطفوا على بير زمزم يشربوا منه لشربوا جميعا وباقي زمزم كما هو ماء مبارك سبحان الله حديث عهد بربه العلماء اختلفوا في هذه العبارة ما معنى حديث عهد بربه فبعضهم قال حديث عهد بخلق أن الله عز وجل خلقه الساعة فهو مبارك لانه حديث عهد بخلق ومنهم من قال حديث عهد بالسماء لانه نزل من السماء ومنهم من قال حديث عهد بربه اي ان هذا المال لم هذا الماء لم يختلط بعضه ببعض بالحياه لان الذنوب لها اثر سلبي على الانسان وما حول الانسان ظهر الفساد في البري والبحري بما كسبت ايد الناس ذلك الفساد الذي حصل بالذنوب والسيئات ورث طاقه سلبيه في الارض فقل نبات الارض بسبب الذنوب وقل نفع الماء بسبب الذنوب تجد من الماء يشرب ولا يرتوي لا قيمته له وتجد من الماء من لو شربت منه قليلا لارتويت ولا شفيته ولا كفيت كما يزمزم فعندئذ كلما زادت الطاعه في بلد تبارك الماء في ذلك البلد ولما كانت السماوات موطن طاعه الله معصيته فيها كان ما نزل منها مبارك لانه حديث عهد برحمه الله عز وجل اما الارض فموطن عصي الله عز وجل فيه قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فهي مكان فساد وسفك للدماء ومعصيه لله ظهر الفساد في البر والبحر والبر والبحر كلاهما من الارض اذا هنالك ذنوب في الارض او رذت شؤما حتى ان بعض مواطن الارض لازمها الشؤم الى يوم القيامه ومن ذلك مواطن العذاب مر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك على مدائن العلا قوم صالح فبعض الناس ذهبوا الى تلك العيون التي هي موجوده في وادي في الوادي ويسمى وادي القرى واخذوا يشربون ويطبخون ويعجنون عجينهم ويصنعون طعامهم فوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس قال ايها الناس اهريقوا كل ما سقيتموه من هذا الوادي الا من العين التي كانت تشرب منها ناقه صالح هذه العين مباركه هذا الماء الذي اخذ من عين التي كانت تشرب منها ناقه صالح لا باس اما جميع العيون الاخرى لا حلت عليها اللعنه والطعام الذي عجن تركوه لا تاكل واذا مررتم بديار قوم حلت عليهم لعنه الله فبكوا فإن لم تباء تبكوا فتباكى واسرعوا واليوم تجد بعض الناس المساكين يتون يضحكون يتمشون في اماكن اللعنه ومكان الغضب قوم غضب الله عليهم البحر الميت منطقه عذاب منطقه غضب وليس فيه دواء ولا علاج ولا شفاء لكن اليهود سولوا وعملوا دراسات كلها كذب في كذب ان نعطين هذا البحر مفيد وانه يعالج ويعالج والذي نفسي بيده كل مكان حل فيه غضب الله تبقى فيه لعنه الله الى قيام الساعه فكيف تعالج بشيء اثار لقوم مغضوب عليهم اجسادهم تعفنت في هذا المكان وان كان الله عز وجل جعل عاليها سافلها وهذا يمكن يتلمس فيه يقال ان هذا ما كان في بطن الارض فقلب جبريل الارض فجعل باطنها اعلى وعاليها اسفل وعندئذ سمي البحر الميت لان باطن الارض لا حياه فيه ولذلك البحر الوحيد الذي لا توجد فيه حياه ميت ولا حياه فيه ويكفي كلمه ميت وهو ميت وعلى اموات فكيف تريد الحياه من ميت هذه مواطن لعنه ومثلها ايضا منطقه الاحقاف في اليمن في جهه حضرموت من الربع الخالي تلك منطقه قوم هود وحل فيها ايضا غضب ولعنه نسال الله السلامه والعافيه بعد ذلك ان شاء الله نواصل معنا المطر له احكام وله فوائد واذكار نوجزها ان شاء الله او نوجز اهمها من ذلك الدعاء قبل نزول المطر استسقاء اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين وهم غيثا مغيثا طبقا غدقا تنبت به زرعا وتدير به الدرعا وتحيي به الارض بعد موتها وغير ذلك من الادعيه قبل نزول المطر وهي عباده وسنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم والري السقا يكون بالصلاه له كحال النبي صلى الله عليه وسلم استسقى خرج الى مكان ما يسمى الان في المدينه بالغمامه كانت برحه وكان اني رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي فيها وابني فيها مسجد وسمي مسجد الغمام الا مازال موجود وكان مكان يسقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسقاه في عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المكان كان محل صلاه للاستسقاء خارج المسجد والسنه فيها ان تكون خارج المسجد وان يخرج الناس اليها اول ارتفاع الشمس ويدعوا كما تعلمون والامام يغير رداءه ويغير الناس أرضيتهم من أجل أن يغير الله حالهم وهذا من باب التغيير الذي يتفائل به تغيير الحال من ذنب إلى طاعة من قحط إلى غيث إلى غير ذلك النوع الثاني للسسقاء الذي يستسقي الإمام وقت الجمعة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس كان يخطب من الناس الجمعة فدخل الرجل قال رسول الله رسول الله هلك الناس استسقى لنا ذا مد النبي صلى الله عليه وسلم مصبعه صلاه الجمعه وساقى قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا فما اكمل دعاءه حتى تجمع سحب في السماء ونزل مطر والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر نزل المطر عليه حتى بلل لحيته وراسه ووجهه وهو صلى الله عليه وسلم على منبره يخطب والماء يتقاطر منه ولم يختصر الخطبه ولم يقطعها ونزل وصلى بالناس صلاه الجمعه المره الاخرى يعني او الاستسقال الاخر هو طلب صرف الغيث او صرف السحاب وكان هذا يعني بعد اسبوع عندما استمرت السحاب اسبوعا كاملا وهي تهطل وجاءت الجمعه الثانيه جاء نفس الرجل وقال رجل اخر قال رسول الله لك الناس فادعو الله ان يصرف عنا او كما قال هذا المطر فلان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ايضا قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على بطون الاوديه او على الاكام وبطون الاوديه وكان صلى الله عليه وسلم في هذه الحاله يشير باصبعيه الى السحابه فتسير حيث اشار النبي صلى الله عليه وسلم تسير حيث اشار النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اشار اليها شمالا سارت شمالا وصبت واذا اشار جنوبا سارت جنوبا وكذلك على حسب اشارته صلى الله عليه وسلم فهذا النوع من من الدعاء لتوقيف المطر وصرفه عن البلد الذي تاذا اصحابه به الى بلد اخر ايضا من الادعيه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول المطر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله عز وجل وقبل نزول المطر بدايه نزول المطر كان اذا شعر بالريح التي تاتي قبل المطر يجثو صلى الله عليه وسلم على ركبتيه لا يقف على قدميه يجثو على ركبتيه ويقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا والفرق بين الريح والرياح ان الرياح بشرا بين يدي رحمتي فيكون المطر رحمه والريح عذاب اليم هذا كما قالت على ريح بل هو مستعجلت به ريح فيه عذاب اليم فالريح يحمل العذابه والرياح تحمل الرحمه والفرق بين الريح والرياح ان الرياح ريح تفتتت وتوزعت فضعفت والريح رياح اجتمعت فقويت ولذلك يقول الله عز وجل فيها سماها بالطاغيه وهي الرياح المتجمعه في ريح واحده ولذلك الرياح تختلف لأن بعضها يدخل في بعض فيضعفه والريح تتجه اتجاه واحد فيتقوى بعضها ببعض فلا تترك شيئا إلا أتت عليه كما قال تعالى الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين أيضا من الأدعية ما يقال أن الدعاء عند نزول المطر مستجاب هذا له أصلٌ وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ذكرنا حديث عهد بربه وان وقت نزول المطر وقت رحمه ووقت الرحمه وقت الاجابه ومما يدعى به للاستغفار لان الله عز وجل ربط الاستغفار بالمطر فقال تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فذكر يرسل بمعنى يرسل بصيغه المضارع ثم قال استغفروا فكان في ذلك بيانا ان الاستغفارا وقت نزول المطر ايضا مطلوب في كل وقت ويتاكد وقت نزول المطر لماذا لان المطر يطهر الاجساد والاستغفار يطهر القلوب وفي ذلك جمع بين الطهارتين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر بعد الوضوء كان إذا إن انتهى من وضوءه يقول سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك وكما كان يقول صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم أغفر لي واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين أما بعد نهاية المطر فهناك أيضا أدعية وارد عنه صلى الله عليه وسلم مطرنا بفضل الله كما قال قولوا مطرنا بفضل الله لأن بعض الناس يقول مطرنا بنوئي كذا فهذا لا يجوز لان النوء لا يمطر انما هو الله سبحانه وتعالى فهو الذي يسوق الماء الى الارض الجرز وهو الذي برحمته مطرنا وهو الذي بفضله ايضا مطرنا ولهذا قالت تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا وخير مما يجمعون اما السنه وقت نزول المطر بالنسبه للرجال الخروج للمطر والتعرض له وهذا كما ذكرت أن يتعرض له في الحديث الذي قال حديث عهد بربه ومن الصحابة من كان يتعرض ويخرج أثاثه ومتاعه كابن عباس رضي الله عنه الذي أمر أحد تلاميذته وكان معه أن يخرج رحله وفراشه عندما نزل المطر قال لتلمذه وأظنه مجاهد قال يا مجاهد أخرج فراشي ورحلي حتى ينال المطر من بركتي المطر فالمطر مبارك لان الله عز وجل اطلق عليه البركه وهذه البركه اما ان تكون في بيتك اذا تعرض بيتك له واما ان تكون في بدنك اذا تعرضت له واما ان تكون في طعامك اذا تعرض له ولهذا جعل الله الارض جميعا مباركه يوم خلقها وزاد في بركتها بالماء المبارك الذي انزله عليها قال تعالى في امر الارض وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام من سواء لل قالين وقال انزلنا من السماء ماء مباركا فالارض مباركه تنبت نباتها والمطر مبارك ينزل على الارض فيزيد في نباتها كما قال تعالى انزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصاد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد ويدخل هذا في عموم قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لا حق مثل ما أنكم تنطقون فلو رجعنا إلى هذه الآية وقلنا ما هو الرزق الذي في السماء ونحن نأكل من الأرض طيب هذا الذي نأكله من الأرض من اين نبت نبته من الارض بسبب ماذا بسبب الماء الذي نزل من السماء سواء نزل الان أو نزل من قبل في احتفظت به الأرض لأن الله عز وجل أنزله من أنزل من السماء ماء فسألت أودية فالماء الذي في الأودية وإن كان باق في الأودية أصله نزل من السماء والماء الذي في العيون أصله نزل من السماء ولذلك الله عز وجل قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع فالأرض ذات صدع تتصدع لتستحوذ على ماء السماء والسماء ذات رجع تصب الماء ثم ترشع فتصب الماء ثانية ثم ترجع فتصب ثالثه فهذه تتصدع وتشرب وهذه ترجع وترجع يعني ترجع للارض ماءها لمن قال ان الماء خرج بخارا او ان الماء اصلا نزل من السماء كما قال تعالى انزلنا من السماء ماء مباركا وهو خلاف بين اهل العلم منهم من قال ان بخار الماء خرج من البحار وارتفع إلى السماء ثم السماء أرجعته ولذلك كانت يقال والسماء ذات الرجع ومنهم من قال بل هو ماء نزل من السماء إلى الأرض بأمر الله عز وجل وللسماء ماءها وللأرض ماءها كما قال تعالى ففتحنا بواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وفي النهاية خاطب الله السماء وخاطب الأرض فقال تعالى يا أرض بلعي ماءك ويا السماء أقلعي فدل أن للسماء ماءها وللأرض ماءها وهذا ما يؤيده ويؤكده قول الله جل جلاله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا أي ناشفتين يابستين الى ماء فيهما ففتقناهما فتقنا الماء في السماء وفتقنا الماء في الارض فللسماء ماؤها وللارض ماؤها نعم اذا ايضا من الامور التي نذكرها في هذا الباب هو الاستشفاء بهذا الماء فهذا ماء مبارك يستشفى به سواء خرج من الارض او نزل من السماء ايوب عليه السلام لما اشتد به المرض قال اني مسني يضر وانت ارحم الراحمين او حل الله عز وجل اليه اركض برجلك هذا مغتسل فتفجر ماء من الارض بعد ركضه قال هذا مغتسل بارد وشراب فكان الشفاء في ثلاث الامر الاول رياضه حركه اركض برجلك والامر الثاني اغتسال بعد الرياضه مغتسل بارد والامر الثالث شرب الماء بعد الرياضه والاغتسال وهذه قاعده متفق عليها الان عند علوم عند علماء الطب ان افضل شيء لصحه الجسد وخاصه الذي عنده امراض حساسيه وغيره العرق ان يعمل رياضه حتى يعرق فهذا العرق هو ماء يخرج من جسدك فيفتح مسام الجسد فاذا تفتح مسام الجسد يحتاج الى ماء بارد حتى يسد هذه المسام بعد تفتحها فهذا مغتسل بارد بعد الحراره وبعد خروج العرق بعد الركض الذي حصل مغتسل بارد سد هذه المسام ثم الجسد فقد ماء بسبب العرق وشراب يعوض ما فقد فتعود الصحه نعم اذا هذا من فوائد الماء من فوائد الماء ايضا ان الله عز وجل جعل هذا الماء بما انه ايضا شفاء كذلك طهاره يذهب الحدث الأصغر والأكبر على حد السواء والحدث الأكبر أنواع هناك حدث محرم وهو الردة ولكن من ارتد عن الإسلام وأراد يعود إليه يغتسم والشرك حدث أن الشرك لظلم عظيم والمشركون نجس والجناب حدث والحيض حدث والنفاس حدث طيب هذه الأحداث يغتسل بعدها بالماء النفاس والحيض والجناب يذهبها الماء وحده الرد والشرك لا بد من التوحيد لأن هذه نجاسة معنوية فتغتسل وتشهد لا اله الا الله و محمد رسول الله ليكتمل بذلك الطهاره الحسيه والمعنويه طيب ايضا من الاشياء المهمه في الماء ان الميت اذا مات نغسله غسل الميت لماذا لان هذا الجسد خلق من ما ثم بعد الماء تراب وكل شيء يرجع الى اصله فقبل ان ندس سوف التراب ناتي بالمرحله بينهما التي هي الماء وهذا هو السر في جعل الماء بدل في جعل التراب بدل عن الماء عند فقده وهو التيمم لانك خلقت من ماذا من الماء فانت في حياتك مع الماء تغتسل ومع الماء تتوضا طيب فقدت الماء ترجع للاصل الثاني بعد خلقك الذي هو التراب فتضرب يديك فيه فكانك انت تتوضا تقول هذا الماء الذي منه خلقت وانا الان اريد ان ارجع كما خلقت ارجع الى اصلي لا ذنب علي ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين الوضوء وبين زوال الذنوب فعن ابي عبد الرحمن ابي عبد الله السنابيحي رضي الله عنه ابي عبد الله السنابيحي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في موطئ امام مالك قال اذا توضأ المؤمن فغسل يديه خرجت خطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظافره فاذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه مع الماء او مع اخر قطره الماء حتى تخرج من تحت اشفر عينيه ولذلك السنه ان تغسل ثلاثه حتى تتاكد انه لم يبقى في يديك ذنب وتغسل وجهك ثلاثه حتى تتاكد انه لم يبقى في وجهك ذنب فكل ذنب نظرت به بعينيك غسل وجهك في الوضوء يكفاره عن وكذلك مسح الراس اذا مسحت راسك كل ذنب سمعته اذناك يكفر بمسح الراس كما قال ابن مسعود فاذا مسح راسه خرجت خطيائه من راسه حتى تخرج من اذني واذا غسل رجليه خرجت خطاياهم من رجليه حتى تخرج من تحت اظافري اصابعي قدميه او كما قال صلى الله عليه وسلم اذا هذا الحديث فيه دلاله على ان الوضو يذهب الذنوب ويكفرها والاغتسال من باب اولى اذا كان الوضو يكفر الذنوب بهذه الدرجه فالغسل من باب اولى وليالك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اكتفى ليقول اللهم اغسلني من الخطايا والذنوب بالماء والثلج والبرد ونقني من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس او كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على ان هذا الاغتسال الحسي يصاحبه اغتسال معنوي للذنوب ويزالا لها ولذلك سمي الوضوء دوام من الوضاعه وهذا الوضوء له علاقه ببياض الوجه يوم القيامه قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل كيف تعرفون متى يوم القيامه قال رايتم لو ان لي لاحدكم خيلا بهما بها خيل غر لا يعرف خيله الغر من خيله البهم قالوا بلا يعرف خيله الغر من خيله البهم قال كذلك انا اعرفهم يوم القيامه غر محجلين من اثار الوضوء أي جميع مواطن الوضو تبيض منك يوم القيامة والله عز وجل قال يوم تبيض وجوه وبيّنت السنة أن البياض ليس فقط للوجوه بل الوجوه تبيض والأياد تبيض إلى المرفقين والقدمين يبيضان وأهل السنة من هذه الأمة بيض أجوههم بيض أياديهم بيض أرجلهم حتى إن النور يشع منهم من كل مكان يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشرائهم اليوم. لذلك الوضوء سبب لنور وجهك وبياض وجهك والاغتسال سبب لبياض بقية جسدك لذلك أهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة أول شيء يفعلوه يغتسلوا عند باب الجنة ورد هذا في تفسير قوله تعالى عينا فيها تسمى سل سبيلة هذه العين تسمى سل سبيلة التي تسمى سلسبيلا هي اول اول عيون الجنه اول عيون اهل الجنه ولذلك لاهل الجنه مع الماء موقفان قبل دخول الجنه موقف شرب عند الحوض وموقف اغتسال عند باب الجنه وهذا الاغتسال هو المراد بقوله تعالى ونزعنا ما في قلوبهم من غل وهذا النزع يقع بعد الاغتسال فاذا دخل اغتسلوا من هذه العين بيضت اجسادهم وتنورت واصبحوا على هيئه ابيهم ادم عليه السلام ثم يدخلون الجنه بعد ذلك امنين واذا دخلوا الجنه لا يتوقف الماء هناك أنهار تجري وهناك عيون جارية وهناك ولدان مخلدون بأكواب وأباريخ وكأس من معين اللهم إنا نسلك الجنة ونعيمها وما قرّ بيلها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرّ بيلها من قول وعمل اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم طهرنا من الخطايا والذنوب بالماء والثلج والبرد اللهم لك الحمد على نعمة الماء اللهم لك الحمد على على نعمه الماء سائله وبخاره وجمده اللهم لك الحمد على ما فجرت من الارض منه ولك الحمد على ما انزلت من السماء منه ولك الحمد على ما اودعت في الحجاره منه ولك الحمد على كل نعمه انعمت بها علينا قل لنا عندها شكرنا اللهم لك الحمد على جميع نعمك ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين وحببنا اليك إلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك واكله برعايتك وعنايتك وهي له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وإنا نسألك أن تحفظ والإمامنا ولي عهدي وولي ولي عهدي اللهم خذ بنا وصيهم اجمعين للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى اللهم انصر بهم دينك واعلي بهم كلمتك اللهم احفظ جميع اولات امور المسلمين وخذ بنا وصيهم لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين اللهم اللي بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أغذ ديار المسلمين اللهم أنزل على أمة محمد بركات من السماء وأخرج لهم بركات من الأرض اشف مريضهم وعاف مبتلاهم وفك يسيرهم وانصر يا رب مظلومهم اللهم إنا نسلك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ألا يبقى خيراً تعلمه إلا لجعلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم منه اعظم نصيب واوفر اللهم مكن لهم في الارض اللهم مكن لهذه الامه في الارض اللهم مكن لهذه الامه في الارض اللهم مكن لهم دينهم الذي ارتضيت لهم اللهم ولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم واصلح لهم دينهم اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا اللهم اننا نسالك ان ترد المسجد الاقصى الينا ردا جميلا اللهم ارزقنا صلاه تنفي قبل الموت اللهم ارزق ففي وصاله قبل الموت اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما علمنا القران وما حوى وعلمنا السنه وما حوت وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك موهين لك منيبين عليك متوكلين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا